فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ فأنبتنا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُبِتُ شَجَرَهَا إِلَّا هُمْ مَعَ اللَّهِ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 أَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يرسل الرياح بُشْرًا بين يدي رحمته ۗ أَلَا مَعَ الَّذِينَ الله آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ومن يَرْزُقُكُمْ مِنَ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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسِينِ مِن تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ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 ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى أم موسى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 وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اروبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضيع من قبل فقالت فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى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 وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملائة يأترون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يتربى قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت للقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سوى السبيل ولما ورد ما وجد عليه عَلَيْهِ من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى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 قال لا تخفن جوتم من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني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 أن الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقبه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون واخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي, معي يرد أن يصدقني إني أخاف ان يكذبون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 وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت ثاويا فيه لِمدينَةٍ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ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 قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون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 فَهُمْ لاَ يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ الْمُخْيَرَةُ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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُونَ وَنَزَعْنَا مِنْكُلِ أُمَمٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ مَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ مَا إِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتُنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي القوة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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لغسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون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 له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أن أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الَّذِينَ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الكاذبين السَّيِّئَاتِ حسب الذين يعملون السيئات يَحْكُمُونَ يسبقون ساء ما يحكمون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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرضِ وَلا فِي السَّماءِ وَمَا لَكُم وَمَا لكم من دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي لَهُمْ لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه قتلوه أو حرقوه، إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لا لقوم يؤمنون.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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجيينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَعا وَقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 خلق اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا للمؤمنين الْمُؤْمِنِينَ ما أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ الله وَلَا والله اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يعلم ما تصنعون.